وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارسل لنا ولشيخنا والحاظنين قال الشيخ الإسلام من تيمين الله تعالى وأيضا فإنه لا يعرف من أهل, من أهل الكلام أحد إلا وله في الإسلام مقالة يكفر قائلها عموم المسلمين حتى أصحابه وفي التعميم ما يغني عن التعيين فأي فريق إن أحق بالحشو والضلال من هؤلاء وذلك يقتضي وجود الردة فيهم كما يوجد النفاق فيهم كثيرا وهذا إذا كان في المقالات الخفية فقد يقال إنه فيها مخطي ضال لم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبها لكن ذلك يقع في طوائف منهم في الأمور الظاهرة التي تعلم العامة والخاصة من المسلمين أنها من دين الإسلام بل يهود والنصارى يعلمون أن محمد صلى الله عليه وسلم بعث بها وكفر مقالفها مثل أمره بعبادة الله وحده لا شريك له ونهيه عن عبادة أحده صوى الله من الملائكة والنبيين والشمس والقمر والكواكب والأصمام وغير ذلك فإن هذا أظهر شعائر الإسلام أظهر شعائر الإسلام ومثل أمره بالصلوات الخمس وإيجابه لها وتعظيم شأنها ومثل معاداته لليهود والنصارى والمشركين والصابعين والمجوس ومثل تحريم الفواحش والربا والخمر والميسر ونحو ذلك ما تجد كثيرا من رؤسائهم وقعوا في هذه الأمور فكانوا مرتدين وإن كانوا قد يتوبون من ذلك ويعودون إلى الإسلام فقط حكي عن الجهم بن صفوان أنه ترك الصلاة أربعين يوما لا يرى ودوبها كرأساء العشائري مثل الأقرى بن حابس وعينة بن حسن ونحوهم ممن اغتد عن الإسلام ودخل فيه ففيهم من كان يتهم بالنفاق ومرض القلب وفيهم من لم يكن كذلك أو يقالهم يقال هم لما فيهم من العلم يشبهون بأبد الله بن أبي السرح الذي كان كاتب الوحي فارتد ولحق بالمشركين فأهذر النبي صلى الله عليه وسلم دمه عام الفتش ثم أتى به عثمان إليه فبايعه على الإسلام فمن صنف في مذهب المشركين ونحوهم أحسن أحواله أن يكون مسلما فكثير من رؤوس, من رؤوس هؤلاء هكذا تجده ثارة يرتد عن الإسلام ردة صريحة وتارة يعود إليهم عمرض في قلبه ونفاقه وقد يكون له حال ثالثة يغلب الإيمان فيها النفاق لكن قل أن يسلموا من نوع مفاق والحكايات عنهم بذلك مشهورة وقد ذكر المقتيبة من ذلك طرفا في أول مختلف الحديث وقد حكى أهل المقالات لبعضهم عن بعض من ذلك طرفا كما يذكره أبو عيسى الوراق والنوبختي والأبو والنوب الحسن الأشعري والقاضي أبو بكر بن الباقلاني وأبو عبد الله الشهرستاني وغيرهم ممن يذكر مقالات أهل الكلام الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه بعد يعني الأخوة اللي معنا في الدرس نبدو هنا على اسم نجم الدين الذي قال عبارة المشهورة عن اليقين واردات ترجع النبوس تعجز عن ردها وجاء في صفحة 43 ضبط الاسم نجم الدين الكبرى نجم الدين الكبرى واسمه أحمد الخيوفي أعجز كذلك احمد الخيوطي بالخاص ها الخيوي بالخاص الخي... هذا في طبقات الشافعيه كده طيب اذا هو نجم الدين الكبرى واسمه احمد الخيوطي ايضا الاخوه يقولون بالنسبه ل... لما ذكر موضوع رده عبيد الله بن جحش كما جاء في كتب السيره ذكروا ان بعض طلبه العلم الشيخ محمد الحوشني كاتب بحثاً في هذا وأن توصل إلى أن هذا القصة لا تصح ولا تثبت أنها ليس لها سريط صحيحة والله أعلم طيب نرجع إلى ما سمعنا قوله رحمه الله وأيضاً فإنه لا يرحل منها الكلام أحد إلا وله بالإسلام وقالة يكفر قائلها عموم المسلمين حتى أصحابه نعم هذا معروف عند هؤلاء المتكلمة أنك تجد أنهم يعني إما يكفرون أهل السنة وإما يكفر بعضهم بعضا وإما يكفر بعضهم بعضا وهذا ذكره الشيخ رحمه الله في غير موطن ذكر مثلا أنهم يعني لاحظوا الآن هم يردون النصوص ويردون المعقول المعقول الصريح ثم يجعلون يعني مخالفتهم بل يخالف من خالفهم يجعلونه مخالفا لاصل يعني, لاحظة يعني يجمعون بين هذه السوائد يرد النص النص الصحيح ويرد العقل الصريح ثم يجعل الذي يخالفه قد خالف ايش اصلا ولا نكتفي بهذا بل ايش يكفروه او هذه الأمور الأربعة التي تنتهي بأنهم يكفرون من خالفهم ذكرها الشيخ رحمه الله في الدر الأول 77 و 200 وتلحظ حجة الشيخ القوة لما قال فأي الفريقين حق بالحشو والضلال من هؤلاء ثم ذكر المسأة يعني هؤلاء هل يعني يحكم عليهم بالكفر والضلال لما يردون النصوص وتلبسون بالكفر فبين رحمه الله في تقرير لما قالها وهذا إذا كان من المقانات الخفية فقد يقال إنها فيها مخطئ ضال لم تقم علي الحجة التي يكفر صاحبها إلى آخر كلامه عليكم كل كلام الشيخ رحمه الله في التكفير يعني, يعني كثير جدا والذي يهمنا في هذا المقام أن نؤكد أن الشيخ رحمه الله كما قال عن نفسه رحمة الله عليه إني من أعظم الناس نهيا عن التكفير والتفسيق ويقول كثيرا ما أذكر حديثا الذي أوصى بني أن يحرقوه فهذا الحديث الذي قال عنه الشيخ المتواتر فهذا الرجل الذي أوصى بنيه أن يحرقوه وقال إن قدر الله عليه لو يعدبني عذابا شديدا تنبس بأكثر من ناقض من, من, من, من ناقض الإيمان فهو أنكر قدرة الله وأنكر البعث والنشور لكن كما في تتمة الحديث أن الله تعالى بعثه لما يعني أخذ بوصيته فحرقوه ورموه في البر والبحر بعثه الله تعالى وقال الله تعالى له ما حملك على هذا قال خشيت يا رب غفر الله له فالمقصود أن هذا الرجل لما كان جاهلاً جهلاً يعدر به غفر الله له الشيخ يقول كثيراً ما كنت أقول هذا الحديث من جهتي أن تكفير المطلق لا يستمدل تكفير المحيّن هذا يحتفي به الشيخ في مواطن متعددة من كثبه كما هو مصوط في, في في موضعه بل كان يقول كما جاء في الردع البكري ويظهن جاء في بيان تلبيس الجهمية كان يقول للجهمية الذين يكرون الصفات الله ويكرون العلو يقول لو قلت بما قالتكم لكنت كافرا لكنكم أنتم عندي لستم كفارا لأنكم, لأنكم, جهال لأنكم جهال جاء في الردع البكري وجاء أيضا في بيانه في اول بيان التبليغ الجاميه الجزء الاول في الصفحه العاشره أيضا ذكر الشيخ ايضا في نفس الجزء الاول الصفحه العاشره من من بيان التبليغ الجاميه قال ولهذا كان السلف يكفرون الجهميه على الاطلاق اللي هو التكفير المطلق يكفرون الجهميه على اما المعين شخص معين فقد يدعون له لكونه غير عالم بالصراط المستقيم الذي همنا أن تعرف أن تم تانفكاك بين تكفير المطلق وتكفير المعين فعندما يقض مثلا من قال كذا فقد كفر من فعل كذا فقد كفر هذا في حق تكفير المطلق أما الأعيان لا بد من قيام الحجة من اجتماع الشرط والموالع فهذا ذكر الشيخ المواطن المتعددة ذكر في السبعينية صفحة 2240 و300 والفتاة 35 صفحة خمسة ستين ومئة وأيضا الفتاوى الحادي عشر صفحة ستة وربعمائة والثاني عشر ثلاثة ستعين وربعمائة وأيضا ذكرنا تلبيس الجحنية الخامس صفحة ستة و وثماثمائة وصفحة خمسين ومئة ومواطن متعددة من كلام رحيم طيب منتين من هذه المسألة قال ثم تجد كثير من رؤسائهم وقعوا في هذه الأمور فكانوا مرتدين نعم الشيخ أيضا ذكر هذا في بيان تلبيس الجامعية أن تجد من من المتكلمة او من ممكن الصفات من نفات صفات ونفات صفة العلو على سبيل الخصوص من ارتد مثل لكم بالجهم بصفوان الذي ترك الصلاة 40 يوما فالجهم لما ترك الصلاة شكاً فهذا القصه محفوظه وذكرها الامام احمد في الرد على الجلادقه وذكرها الامام البخاري في خلق فعل العباد جهل من ارتد بمن شك وارتد يعني شك في ربه لما ناظر السمانيه وايضا الشيخ يعني يذكر الجهرمي ايضا الرازي اخره الدين ان ان ان الخطيب أبو عبد الله أنه ايضا ممن ارتد حين أمر بالشرك كما سيأتي لما علف كتاب في عبادة النجوم لكنها قلتها فهو يحكم بأن الرازي ممن ارتد عن دين الإسلام وذكر ذلك في عدة مواطن لكنه أي الرازي تاب عن هذه الردة هكذا في بيان تلبيه الجميع الثالث سنتيم السبعين قال عندك هنا فمن صنف بمذهب مفشيكين نحن أحسن أحوالي أن يكون فكثيرا من رأساه لا هكذا تجوء تارة أن يرتدوا على الإسلام ردة صريحة يعني هو الشيخ رحمه الله كما يعني واضح يعني يقول هؤلاء على, على, على, على أصناف فمنهم من يرتد ردة ظاهرة ومنهم من يكون عنده نوع نفاق ومرض غلب ومنهم من ليس كذلك من هو يكون أن يغلب عليه الإيمان فجعلهم على هذه الاصناف الثلاث لكن أيضا يعني هو يبين لك رحمه الله أن المتكلمه ان الكلام لوفات الصيغات انهم يعني يعني قد يعني تجد ان ايش منهم من فعلا من آل إلى الردة ويعني تلبس بها ولذا الشيخ رحمه الله في في في مثلا في البيانة البيس الجهمية كان يعني يوبخ الراجل وهو ذلك فكان يقول يعني أن الدحية الزلادقة الدهرية الفلاسفة يعني قد طمعوا فيكم هم طبعا لا يطمع في الشخص إلا بايش إلا متى إلا وفقه إلا وفقه في شيء من باطلهم يقول أن الدهرية الفلاسفة طمعوا فيكم وذكر يعني بعض القواسم المشتركه بين ال... بين الاشاعره وبين هؤلاء الظهريه الزنادقه فقال أن يعني ان ابن الراوندي الزنديق الذي كان معتزليا ثم يعني ارتد عن الاسلام وسلخ مننا ومات على ذلك ان ابن الراوندي ذكر انه يقال ان أنه من شيوخ الاشاعره ابو الحسن الاشاعري رحمه الله كان من شيوخه ابن الراوندي يمكنه مكانه الشيخ ابو كان ايش لما كان اكاديميا ايضا ذكر مثلا صاحب الفصوص اللي هو ابن العربي الملحد وابن 70 الزنديق الذي اخبث من ابن العربي كلهم كلهم منكم على اي وجه مثلا ابن ابن العربي الأولى الاولى مربع بمراحل أو عقائت المرحة كان على مذهب الجوينة على مذهب الجوينة الأشعاري فالمقصود أن هؤلاء يعني آل بهم الأمر لا صار زنادقة ثم قال الشيخ في الرد على الرازي قال وأنت معترف بعجزك عن مقاومة الدهرية لأن هؤلاء الدهرية الزنادقة أنت يعني أيها الفخر تعترف بعجزك عن الرد عليه وي دليل انه ولو استطردنا لكن تبقى تبين هؤلاء المتكلمه التي آلت ليش الى ان ان الدهريه عليهم بل أن منهم من ايش من صار دهريا انك انت يا انت يا ابا عبد الله الرازي ذكرت ادله القائلين بحدوث العالم لا مساله حدوث العالم مساله البديهيه التي يعرفها الصغير والكبير ان العالم حادث وانه مخلوق وذكرت أدلة القائلين بحديث العالم وذكرت أدلة القائلين بقدم العالم مقاتل ثلاثة الذين جعل العالم قديما تفقدم الرب ثم يعني زعت ذلك من باب تكافل أدلة ولم ترجح هكذا في بيانة الديسة الجهنية الأول صفحة 242 22 ورامعة جزء الأول 22 صفحة 22 طيب كان رحمه الله نرجع إلى كلام الشيء وقد ذكر ابن قتيب من ذلك طرفا يعني مما عندهم من الإيمان او النفاق أو ما بين ذلك قال أنه قد حكى أهل مقالات فما تأتي كلمة مقالات يعني الذي كتب وإيش في الفرق والمقالات مقالة فرق الملل والنحل قال كما يذكره ابو عيسى الوراق طبعا ابو عيسى الوراق وأنه باختها وليه كلهم ممن كتب في المقالات من المتقدمين وابو عيسى الوراق هو معتزلي ثم تشيع ان الاعتزال المعتزله الاوائل يعني كان يغلب عليهم النصف بغض علي ربي الله عمرو بن عبيد وواصل لكن بعدها دخل فيهم ايش دخل فيهم الشيعيه فقام قالوا ان ابي عيسى الوراق يعني كان يعني معتزليا شيعيا لكن يبقى أنه كما اقول لكم أنه من اوائل ما كتب في الفرق والمقالات طبعا لما قال منه من اوائل يعني الذين جاءوا من بعده ايش استفادوا, استفادوا مثل الاشاعره وغيره انه بغتي اشيعي متفلسف وله كتاب مشهور يعني, يعني اذكر في ترجمته في الديانات والاراء فهؤلاء يعني المتقدمون اللي هم الوراق و أبو عيسى الوراق والنوبغتي وإذكر حياناً شيخ السلام وغير لكم زرقان وهذا مختلف لكن يبقى كما أقول لكم الشيخ يعني يرى أن ما كتبه الأشعر أبو الحسن هو يعني أصح مثلاً مما كتبه مثلاً الشهر الثاني هؤلاء لا شك أن, أن, أن, أن الأشعر هو أحسن حالاً منه القاضي وذكر بالقلالي مر بنا كتابة اللي هو الدقائق أبو عبد الله الشيخ الثاني كتاب الملل والنحن مطبوع متداول كلام الشيخ عن الوراق أشار له في المنهاج السادس 300, 7, 300 وعلى الثاني صفحة 1 وعلى بسمية طيب اتفضل يا شيخ وأبلغ من ذلك منهم من يصنف في دين المشركين وردة عن الإسلام كما صنف الرازي كتابه في عبادة الكواكب والأصنام وقام الأدلة على اسم ذلك ومنفعته ورقب فيه وهذه ردة عن الإسلام باتفاق المسلمين وإن كان قد يكون تاب منه وعاد إلى الإسلام ومن العجب أن أهل الكلام يزعمون أن أهل الحديث والسنة اهل تقليد ليسوا أهل نظر والتدلال وأنهم يمكرون حجة العقل وربما حكى انكار النظر عند بعض ائمه الحنفيه وربما حكي انكار النظر عند بعض ائمه السنه وهذا مما ينكرونه عليهم فيقال لهم ليس هذا بحق ان اهل السنه والحديث لا ينكرون ما جاء به القران هذا اصل متفق عليه بينهم والله قد أمر بالنظر والاعتبار والتفكر وتدبر في غير ايه ولا يعرف عن أحد من سلف الامه الأمة ولا أئمة السنة وعلمائها أنه انكر ذلك بل كلهم متفقون على الأمر بما جاءت به الشريعة من النظر والتفكر والاعتبار والتدبر وغير ذلك ولكن وقع الشراك في لفظ النظر والاستدلال ولفظ الكلام فإنهم أنكروا ما اتدعهم من باطل نظرهم وكلام مستدلالهم فاعتقدوا أن إنكار هذا مستلزم لإنكار جنس النظر والاستدلال وهذا كما أن طائفة من عهد الكلام يسم يسمي ما وضعه أصول الدين وهذا اسم عظيم والمسمى به فيه من فساد الدين ما الله به عليم فإذا أنكر أهل الحق والسنة ذلك قال المبطل قد أنكروا أصول الدين وهم لم ينكروا ما يستشق أن يسمى أصول الدين وإنما أنكروا ما سماه هذا أصول الدين وهي أسماء ما سموها هم وآباؤهم بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان الدين ما شرعه الله ورسوله وقد بين أصوله وفروعه ومن المحال أن يكون الرسول وقد بين فروع الدين دون أصوله دون أصوله, دون أصوله فكما قد بينا هذا في غير هذا الموضع فهكذا لفظ النظر والاعتبار والاستدلال وعمة هذه الضلالات إنما تطرق, إنما تطرق من لم يعتصم بالكتاب والسنة كما كان الزهري يقول كان علماؤنا يقولون الاعتصام بالسنة هو النجاة وقال ماري السنة السنة تنوح من راكبها نجا ومن تخلب عنها غرق وذلك أن السنة والشريعة والمنهاج هو الصراط المستقيم الذي يوصل العبادة, العبادة إلى الله والرسول هو الدليل الهادي الخليط في هذا الصراط كما قال تعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيني لله بإذنه واتراجا منيرا وقال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض على إلى الله تصير الأمور وقال تعالى وأن هذا صراط مستقيما فتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وقال عبد الله بن سعود خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وخط خطوطا عن يمينه وعشماله ثم قال هذا سبي وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم قرأوا أن هذا الطرق مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وإذا تأمل العاكل الذي يرجو لقاء الله هذا المثال وتأمل سائر الصوائف من الخوارج ثم المعتزلة ثم الجهمية والرافضة ومن أقرب منهم إلى السنة من أهل الكلام مثل الكرامية والكلابية والأشعرية وغيرهم وأن كل منهم له سبيل يخرج به عما عليه الصحابة وأهل الحديث ويدعي أن سبيله هو الصواب وجدت أنهم مراد, بهذا، أنهم مراد بهذا المثال الذي ضربه المعصوم الذي لا يتكلم عن الهواء هو إلا وحد يوحى والعجب أن من هؤلاء من يصلح بأن عقله إذا عارضه الحديث لا سيما في اخبار الصفات حمل الحديث على عقله وصرح بتقديمه على الحديث وجعل عقله منزانا للحديث فليس شعري هل عقله هذا كان مصرحا بتقديمه في الشريعة المحمدية فيكون من السبيل المأمور باتباعه أم هو عقل مبتدع جاهل ضال حائر خارج عن السبيل فلا حول ولا قوة إلا بالله و... أه... هنا قال وأبلغ من ذلك أن منهم من الصنف طبعا هو كما عرفنا الرازي كما ذكر مؤلف والكتاب عنوانه السر المكتوم في إبادة النجوم آه وهذا كتاب كما ذكر الشيخ مواطن صنفه لأم الملك صنفه الراجل لأم الملك وصنف كتابا آخر للملك وصنف كتابا ثالثا للوزير آنذاك وكان شيخنا رحمه الله يعني يعيب على اهل البدع بالاهل الكلام انهم يصنفون الاهل السهي والهامره كما جاء ذلك في اول كتاب الاستقامه ابو الشيخ رحمه الله في في في عن هذا الكتاب ذكر أن, أن, أن, أن هذا الكتاب يعني جاء من, من, من اللاف الرازي الرازي في, في في بلاد المشرق بلاد الري وقال الشيخ رحمه الله أن هذا مصدق الحديث أن الفتنة تأتي من البشرق وأيضا ذكر في مطن آخر أن ظهور كتاب الرازي الذي هو السر المكتوم كان من أسباب أيضا قدوم التتار وسباحتهم ديار المسلمين هذا كل ذكره وشيخ ذكر لهمنا في هذه العجالة أن ان الدرازي بالغ فيه آه اصحابه آه حتى كان يقول انه هو الصديق الثاني المبالغه احنا الصديق الثاني هو الامام احمد لكن هم هم جعلوه صديقا فان الفلاسفه والمتكلمون يعني يبجلونه مع انه كما ذكر الشيخ رحمه الله في بيت الزهري هذا هناك الكثير السخفه يمكن حقائق البدايه هي شكك في يعني فيما هو ظاهر البديهي قال الشيخ احمد والله انا الرازي قال كثير الاستفطنه والتشكيك لا يعرض لا يعرض في جنس متكلمين من هو اعظم مقرر للشكوك والشبهات الباطنه واضعف الجواب الاذهبي هكذا قال في بيان في الجامعه 65 400 ولذا لما كان يقول الرازي يعني يولب على الصفات ويقول هذه الصفات أثبتها الحشوية أثبتها خصومنا أثبتها خصومنا من الكرامية يعني والحشوية فقال الشيخ رحمه قال ليس خصومك الكرامية خصومك الرسل عليه السلام أنت خصم لما جاء به الرسل عليه السلام أما قديثنا صديق الثالث هذا جاء في اول بياتبس الجهمية الأول الصفحة العاشرة هذه مسألة. مسألة أخرى لما قال ومن العجب أنها الكلام يزعم إلى آخر يعني لحظوا الآن هم يزعمون أنها سنة أهل تقليد هم يعني حق بهذا الوصف فإذا كنا نقلد الرسول عليه الصلاة والسلام هم يعتبرون ذلك تقليدا هم الآن يقلدون من؟ يقلدون أرسطه هذا الـ الـ الوثن الذي كان يعبد الاصنام ويقول بيطري ما يعلم بل هذا الشيخ الاصنام يقول عن هذا الصنف في الدر يقول وإذا بين لأحدهم فسادها فساد طريقتهم لم يكن عنده ما يدفع ذلك بل ينفي تعظيمه المطلق لرؤوس تلك المقالة لا ضد عيش أنه ليس مقالدة ينفي تعظيمه المطلق لرؤوس تلك المقالة ثم يقول كيف يخفى على أرسطو طيب لما يقول كيف يخفى على أرسطو هذا, هذا هو عين ماذا هذا هو عين التقديس والتعظيم لأرسطو ثم يقول كيف يخفى على أرسطو وهو مع هذا يرى أن الذين قلدوا المعصوم صلى الله عليه الذي إن هو إلا وحي يوحى أنهم يشقد بخصوا أنفسهم من العقل والتمييز هذا ما ذكر الشيخ الدارة الخامس 16 و300 وعلى كل كما بين الشخصي في بجواب أشبه ما يكون بالقاعدة أنه ما من شخص يخرج عن نصوص الكتاب والسنة إلا ويجعل مع الرسول عليه الصلاة والسلام يجعل معه شريكا يشركه في التصديق والطاعة فمن خرج عن النص فهو لا محالة يكون قد جعل مع الرسول شريكاً في التصديق اللي الاعتقاد غطاء لهاش العمل لان هذه طبيعه الاسلام لا بد له من تصديق لا بد له من منيات ولا بد له من اعمال حركه الهمه هكذا قال في جواب الاعتراضات المصرية التي تتبع جزء من صفحه 58 هنا لما زعموا ان ان الحديث ينكرون النظر والتدان فالشيخ هذا باطل ليس ليس, ليس بحق والله يا رحمه الله في الكلام الذي سمعناه ان لاحظ لفظ النظر الاستدلال حتى نفض الكلام كل هذه الفاظ صار فيها اجمال واشتراك فليس كل نظره يكون مردودا وليس ان كل كلام يكون مردودا والسلف لما مثلا ذموا الكلام او ذموا النظر او ذموا مثل القياس أو الاستدلال انما ذموا ما كان باطلا وما خالف الدليل أما القياس الصحيح يقبلونه أما ما يعني جاء به العقل يقبلونه فلا يضنظال او يتوهم وتوهم أن السلف إن أنهم أنكروا ذلك لأجل ألفاظ ومصطلحات أو أنهم نفوا ذلك وإطلاق ليس الأمر كذلك وسبقا مرة بنا في كلام الشيخ رحمه الله في النبوات أن هذه ألفاظ النظر الاستدلال الإرادة التي عندها المتعبدة الصوفية كلها مما يحتاج فيه إلى تفصيل وبيان قال لكنا والله قد أمر بالنظر والاعتبار والتفكر والتدبر في غير آية إذا كانت على أمر بالتدبر في غير آية سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم أفلا ينظرون إليه كيف خلقت إن في خلق السمادر آيات كثيرة فيها أمر بالنظر والتفكر فكيف قال أن النظر أنه مجنون بإطلاق لا ليس الأمر كذلك هذا ما يتعلق بهذه المسألة قال وهذا كما أن طائفة الكلام يسنم وضع وصول الدين نعم الآن لما تأتي مصطلح وصول الدين تجد أن هؤلاء يعني يعني يعني هذا الاسم العظيم هذا الاسم الشريف يعني يدخلون فيه من الفساد والله بيعني كما هو عندنا الكتاب فالشيخ رحمه الله بيّن في رسالة لها مطبوعة طبعت مفردة وهي ضمن الدرع الجزء الأول والفتاوى الجزء الثالث رسالة سمّت في هذا العنوان معارج الوصول, معارج الوصول إلى أن معرفة وصول الدين وفروعه قد بيّنها الرسول فهذه الرسالة الوجيزة هو عبارة على سؤال وجه لبنتين رحمه الله كما جاء في الدرع الأول استاذ جيزه ما بعد فالشيخ رحمه الله بين يعني ان اصول الدين كلمه اصول الدين هي مسائل ودلائل وهكذا الدين مسائل مثل مساله القدر والصفات مسألة, مساله التحسين والتقبيح العقليه مسائل وعندك دلائل لما تكون مثلا من الدلائل يعتقد دليل من القران دليل من السنه دليل من العقل فهذه الأصول التي هي مساعدها إما أن تكون صحيحة إما أن تكون إيش وإما أن تكون فاسدة فبين الشيء رحمه الله أن كلمة أصول الدين هي نفظ في إجمال وفي اشتراك بحسب الاخطلاحات قوله رحمه الله رمي المحان أن يكون الرسول قد بيّن فروع الدين دون أصوله نعم هذا المعنى بيّن الشيء رحمه الله في, في اول الحموية يعني أيضاً ذكره أيضاً في الرسالة المدنية الموجودة المجلد السادس صبع المسجد 300 وذكر مقاتل ما الإمام مالك رحمه الله أن الإمام مالك رحمه الله كان يقول محال أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام علم أمته حتى الخراعة كما في حبيث سلمان ولم يعلمهما يشأ التوحيد هكذا جاء عن, عن الإمام مالك وأيضاً ذكر هذا المحنى الشيخ السلام في أول الحاموية إذا كان أن النبي سلام بيّن كل شيء وكما بيعد أبي در أنه عليه الصلاة قام وأخبرهم بكل شيء وما من طائر يطير في السماء إلا ويعطاهم منه علماً فكل النبي بين بيّن أمته وهو أنصح وأفصح وأعلم كيف يعني يكون أمر التوحيد يترك أمر التوحيد الاصول الديني يعني يترك ملتبسا مشكل هذا يعني هذا من من من هذا اشتحانه لي وابتناء كما عليك ذكر عندك ان لما قال عامه تضال هذا يعني ناشف ان الضلال كله بسبب ايش الابراض عن النصوص الوحيين عدم الاحتصان بالسنن والشيخ رحمه الله يعني ايضا قر هذا المعرف الدار كما تعرفون وبين ما جاء في الآية الكريمة هو من أعرض عن ذكري فإننا هو محيشة ضنك العباس تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل به ألا يضل في الدنيا ولا شكرا في الآخر ذكر عندك أثر الزهر رحمه والسلام السنة والنجاة الذين أخرجوا الأثر ونخرجوا الداري في السنة وأثر لمن مالك في السنة سفينة نوح أيضا ذكروا أن أخرجوا الهروي في ذنب الكلام قال رحمه الله ذلك أن السنة هنا كلمة السنة الشريعة المنهاج هي كلمات متقاربة هي كلمات متقاربة وأن الشيخ رحمه الله في كتاب الإيمان الكبير بين كما هو أثر بالعباس أن السنة أن الشريع هي السنة وأما المنهاج ما هو السبيل في قوله تعالى بكل جعل منكم شرعة ومنهاجة ابن عباس رضي الله عنهما قال يعني شرعه المنهج هي السنة والمنهج هو ايش هو السبيل هذا الذي جاء ابن العباس فيما اخرجه البخاري اخرج البخاري تعليقا انا اخرج البخاري تعليقا فالمقصود ان هي السنه شرعة سنه والمنهج هو السبيل فكان الشيخ رحمه الله يقرر هذا المعنى ويرد على من قال ان الشرعه والسبيل كله يعلم بشرعه ومنهاجه بعض بيقولوا ان الشرع والمنهاج هما يعني مترادفين من جهه ايش اللفظ فقط فالشيخ افضل هذا وقال لا ما في ما في القران إيش, ايش يعني بحيث ان اللفظ يكون ب ب ب هو مرادف لللفظ الشرع له معنى والمنهاج له ايش معنى فليس تمت هذا موجود في القران بل قال الترادف اللغه العربي ايش الترادف اللغه العربي يعني نادر والقران ايش مهدوم او او قريب من هذا هذا كله ذكر في كتاب الايمان الكبير اما الصراط المستقيم فاشار يعرف الصراط المستقيم في في غير موطن يعني يقول هو يعني امور باطنه من اعتقادات وارادات من اعتقادات وارادات يعني هو امور باطنه وامور ظاهر يعني لان يلعب يقال امور باطنه فهي يشمل الافكارات والارادات الافكارات اللي هي التصديقات والارادات اللي تتعلق بايش بعمل القلب الارادات تتعلق بعمل هي الاقوال والاعمال والمعروف قال هو امور باطنه من اعتقادات وارادات وامور ظاهره من اقوال قد تكون عبادات وقد تكون عادات كذا في الاقتضاء الجزء الأول 79 وقال في المجموع الصراط المستقيم هو ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم بفعل ما أمر وترك ما, ما نهي عنه وتصديق فيما أخبر هكذا في البتاوى الأول 97 أو 100. هنا لما قال رحمه الله وإذا تأمل العاقل الذي يرجو لقاء الله هذا المثال اللي حديث مسعود خط وخط خطوط العلمين وشيء ما عليه وتأمل سائر الطوائف قال وأن كل منهم له سبيل نخرج به عما عليه الصحاب فهذا المعنى أكد عليه شيخ هذه الرسالة في غير موطن أن المفارقة بين أهل السمنة وبين أهل الأهواء ألا هو أيش التمسك بمثال عليه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا المعلم العظيم الجميل هذا نجد أن أهل البدع على تفاوث بدعهم قد جانبوا طريقة الصحابة رضي الله عنه من تبعهم بإحسان يقول والعجب أن هؤلاء من صرف العقله إذا عارضه الحديث لا سيما في إخبار الصفات حمل الحديث على عقله وصرح بتقديم على حديث وجعل عقله ميزان حديث الآن صار العقل عنده هو الميزان صار العقل هو الأصل والنص يأتي يأتي من باب الليل الاعتباد والاستناس قال شيخ شعري هل عقله هذا يبدو أنه كان مصرحا هل عقله هذا كان مصرحا بتقديمه في الشريعة المحمدية نفس العبارة التي قال عنك فليت شعري هي نفس عبارة شيء خريبة منها في الحموية الحموية قال فليت شعري بأي, بأي عقل يوزن الكتاب والسلام لما تتجعل مسألة العقل فالعقول تتفاوت ما قد يكون معقولا عندك يكون ليس كذلك عندها عند الآخر فالعقول تتفاوت وتختلف وتتبايت وذكر الشيخ في في الحمويه اثر لما مالك رحمه الله لما قال او كلما جاءنا رجل اجدل من رجل رقنا ما جاء به جبريل الى محمد صلى الله عليه هؤلاء نفس المعنى اقره من قبل الامام الدارمي رحمه الله لما قال بغدا الجهميه قال ان عند كل حج ما هم عليه ما هم عليه هو المعقول والمشهور هو ايش ما, يعني ما خالف ما هم عليه قال المعقول عند كل حزب ما هم عليه والمجهول عندهم ما خالفهم فأرشد ذلك هذا الاختراع وهذا التبايل فأرشد ذلك إلى أن نردها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وصحاها. وهذا هو المستقل آية كريمة وإن تنازأتم بشيء فردوه يا الله ورسوله وهذا اللي بيقرر الشيطان وبيات الميزة الجامية أنه لما يقول السلف أنه لما جاء العقل في مثل هذه المسائل منها الجهة أنه إذا تنازعت العقول واختلفت فالمرض لماذا؟ إلى نصوص الوحيي فالأشعري يعتبر إثبات العلو مستحيل عقلا والمعتدر يعتبر إثبات الرؤية مستحيل عقلا والفيلسوف الزنديق يعتبر إثبات معاد الأجساد مستحيل عقلا فلما تتنازع العقول فالمرض إلى نصوص الوحييين طيب وهؤلاء الاتحادية وامتالهم إنما أتوا من قلة العلم والإيمان بصفات الله التي يتميز بها عن المخلوقات وقلة اتباع السنة وطريقة السلام في ذلك بلقد يعتقدون من اتجاههم من معينا في السنة تبقيا لذلك عن متفلسط أو متكلم فيكون ذلك الاعتقاد صادا لهم عن سبيل الله كلما أرادت قلوبهم أن تتقرب إلى ربها وتسلقت الصراط المستقيم إليه وتعبده كما فطروا عليه وكما بلغتهم الرسل من علوه وعظمته صرفة تلك العوائق المضلة عن ذلك حتى تجد خلقا من مقلدة الجهمية وافقهم بلسانه وأما قلبه فعلى الفطرة والسنة وأكثرهم لا يفهمون من في الذي يقولونه بألسنتهم بل يجعلونه تنزيها مطلقا مجملا ومنهم من لا يفهم قول الجهمية بل يفهم من النفي معنا صحيحا ويعتقد أن المثبت يثبت نقيض ذلك ويسمع من بعض الناس ذكر ذلك مثل أن يفهم من قولهم ليس في جهة ولا له مكان ولا هو في السماء أنه ليس في جو في السماوات وهذا معنى الصحيح وإيمانه بذلك حق ولكن يظن أن الذين قالوا هذا النفي اقتصروا على ذلك وليس كذلك بل مرادهم أنه ما فوق العرش شيء أقلى ولا فوق السماوات إلا عدم محبول ليس هناك إله يعبد ولا رب يدعى ويسأل ولا, خالف ولا خالق خلق الخلائق ولا عرج بالنبي إلى ربه أصلا هذا مقصودهم وهذا هو الذي أوقع الاتحادية, في أوقع الاتحادية في ذلك هو نفس الموجودات إذ لم تجد قلوبهم موجودا إلا هذه الموجودات إذا لم يكن فوقها شيء آخر وهذا من المعارف الفطرية الشهودية الوجودية أنه ليس إلا هذا الوجود المخلوق أو وجود آخر مباين لهم متميزا عنه لا سيما إذا علموا أن الأفلاك مستديرة وأن الأعلى هو المحيط فإنهم يعلمون أنه ليسها إلا هذا الوجود المخلوق أو موجود فوقه فإذا اعتقدوا مع ذلك أنه ليس هناك ودون آخر ولا فوق العالم شيء الذي أن يقولوا هو هذا الموجود المخلوق كما, الات... كما قال الاتحادية وهذه بعينها هي حجة الاتحادية وهذا بعينه هو مشرب قدماء الجهمية وحدثائهم كما يقولون وفي كل مكان وليس هو في مكان ولا يخفص بشيء يجمعون دائما بين القولين المتناقضين لأنهم يريدون إثبات موجود وليس عندهم شيء فوق العالم فتعين أن يكون هو العالم أو يكون فيه ثم يريدون إثبات شيء غير المخلوق فيقولون ليس هو في العالم كما ليس خارجا عنه أو يقولون هو, هو وجود المخلوقات دون أعيانها أو يقولون هو الوجود المطلق فيثبتونه فيما يثبتون إذ كانت قلوبهم متشابهة في النفير التعطيل وهو إنكار موجود حقيقي مباين للمخلوقات عال عليها وإنما يفترقون فيما يثبتونه ويكرهون, ويكرهون فطاهم وعقولهم على قبول المحال المتناقب يقولون هو في العالم وليس هو فيه أو هو في العالم وليس إياه أو يغلبون الإثبات فيقولون بل هو نفس الوجود أو النفي فيقولون ليس في العالم ولا خارجا عنه أو يدينون بالإثبات في حال وبالنفي في حال إذا غلب على أحدهم عقله غلب النفي وهو أنه ليس في العالم وإذا غلب عليه الوجه والعباد فرجح الإثبات وهو أنه في هذا الوجود أو هو, هو لا تجد جهميا إلا على أحد هذه الوجوه الأربعة وإن تنوعوا فيما يثبتونه كما ذكرته لك فهم اشتركون في التأطيل وقد رايت منهم ومن كتبهم وسمعت منهم ومن من يخبر عنهم من ذلك ما شاء الله وكلهم على هذه الأحوال ضالون عن معبودهم وإلههم وخالقهم ثم رايت كلام السلف ولأئمة كلهم يصفون بمثل ذلك فمن الله علينا باتباع سبيل المؤمنين وآمن بالله وبرسوله وكل هؤلاء يجدون نفسهم مضطربة في هذا الاعتقاد لتناقضه في نفسه وإنما يسكن بعض اضطرابه, يسكن بعض اضطرابه نوع تقليد لمعظم عنده أو خوفه من مخالفة من مخالفة أصحابه أو زعمه أن هذا من حكم الوهم والقيال دون العقل وهذا التناقض في إثبات هذا الموجود الذي ليس بخارج عن العالم ولا هو العالم الذي ترده فطرهم وشهودهم وعقولهم غير ما في الفطرة من الإقرار بصانع فوق العالم فإن هذا إقرار الفقرة بالحق المعروف وذاك إنكار الفقرة بالباطل المنكر طيب. الشيخ هنا رحمه الله قال عندك هنا وهؤلاء الاتخاذية وكان الكلام من قبل في قضية تذكروا كلام عن إثبات العلو والهقية وقصة أجويني فهنا جاء الكلام عن الاتحادي الذي يقولونه قاله كل مكان قد البعض استشكل بهذا لكن لما تقرأ كلام الشيخ سمعناه يعني هم الاتحاديه الذي تصل على في كل مكان هم والذين يقولون تصل على لا داخل عالم ولا خارجه هم يعني نجد انهم ماذا يعني يعني كما عبر الشيخ رحمه الله هم يعني مصدر في ظلالهم وحده فلاحظ عندك الان هما مقالتان متقابلتان هناك من يقول ان مصحى لا داخل عالم ولا خارجه الا النقل من ذلك من يطوف عليه في كل مكان صالح ذلك علوم كبيره فهذان يعني هاتان المقالتان المتقابلتان يعني بادئ الراي كما بين الشيخ عبد الله هما يخرجان من من مشكله واحده كذا على البر الشيخ وهو ايش تعطيل الصفات يقول الشيخ عبد الله ان قولات داخل هذا الخاطئ مكان خارج المشكله الواحده وهي التعطيل وهي التعطيل لكون سبحانه وتعالى فوق العرش هو لما أنكر العلو يترنع مرة يقول أن الله قال لكل مكان هذا إذا غلب عليه التعبد والنسك أم... لابد أن يقصد شيئا أما إذا غلب عليه النظر والاستدلال فهنا تجد أنه يقول أنه قال لا داخل العالم ولا خارجه هكذا في بيات المسجحية الخامس صفحة واحد آه هذا آه نرجع إلى كلام المؤلف رحمه الله هنا المؤلف رحمه الله يعني بي لك هؤلاء يعني بضلالهم وحيرتهم ان هو الان عنده الهضره السويه والتي فطر الله الناس عليها وهو ايش كتابات العلو الثقيله هذه دوره سابقا التعليم وعنده ما يعني ما ما, ما تعلمه او ما تلقاه من ان الله تعالى لا داخل على ولا خارجه فيعني يحصل هذا يعني هذا الصراع او هذا القلق والترابسه بهذا وهذا يعني يعني اذكر لي القصه اللي يعني سبق مره بينا لكن يعني لما الكره القصه اللي ذكرها الاسلام عند احد النوبات اللي كان ينكر العلم وينفيه وكانت للحاجه عند الشيخ الاسلام بن تيميه قال بن تيميه اتعمد رحمه الله ايش ان يؤجل حاجته في أحد المرات أجله ابن تيمي لم يقضي حاجته وكان الشيخ رحمه الله معروف بسيرة رحمة الله أنه كان منتصب في قضاء حواجه الناس المقصود أنه يعني تكرر من ابن تيمي رحمه الله أنه يتعمى التأجيله وفي أحد المرات هذا اللي يمكن علوه أم فيه لما رأى أن ابن تيمي قد يعني أيضا أجل حاجته ولم يعني يلبي طلبه رفع يديه بالسلم فقال ابن تيمي هذا بيت قصيد ها انت الان تمكن العلوم وتنفي فلما جاءت حاجه فك ايش رفعت راسك الى السماء وانت تمكن الهواء وتدرس ذكر الشيخ هذه القصه في دار السلسل 4330 وكما لاحظت الان كلام الشيخ يعني هم همساء عندك متكلمة وعندك متعبد فالمتكلمه الجهميه او النقل. اسم شيخ للدار هم اللي يقومون على داخل العالم ولا خارجه و المتعدده الينصوفيه تجد المقومات على ايش في كل مكان يقول الشيخ رحمه الله وصار عبادههم الى القول بوحده الوجود يعني الامر في كل مكان ان الله وحده كبيره وصار عباده من القول بوحده الوجود لان القلب العابد يطلب موجود يعني شخص يريد ان يعبد الله يعني فيقول لأن القلب العابد يطلب موجودا يقصده فهنا لما كان الشخص في مقام عبادة وقصد يعني هم تجدونه يقول إيش هم أخاذه في كل مكان لأن أصلا ايش لحظ العلو إنكار العلو والفقية هذا متفقين عليه هم متفقون على, على, على, على, على هذه الزندقة طيب مادام الوطحاء ليس في العلو إذا يكون ماذا على مذهبهم في كل مكان وهذا قال أن الشيخ هذه حجته ما دام أنهم أنه أنه أنه أنه أنه قد قرروا هذا المعتقد الرديء الفاسد أن الأطعال ليس في العلو ولا بد لهم من, من مقصود أن يقصدونه وما دام أنه ليس في العلو إذن إيش سيكون ليش في كل مكان قال وصار عباج من قول بحث الوجود لأن القلب العابد يظلم موجودا يقصده قال بخلاف النظر والبحث فإنه يتعلق بالموجود والمعدود لما يأتي مقام النظر أو مقام السنان فيكون ياسع فيه الموجود والمعدود فلما يأتي المقام النظر يقول لا داخل العالم ولا خارجه وهذا المقام أنه لا داخل العالم ولا خارجه يعني هي أشنع من المقام التي يشأل الله الحال في كل مكان نعم يمكن أن تتصور يعني شناعة القول بأن الله في كل مكان مقام السلف والصالح معنى أنه هناك في, في, في, في, في, في أماكن الحشوش والنجاسات وفي في الكلام وتقطع الله عن ذلك لكن يعني هذه المقام صحيح أنها في غاية الشناعة لكن لما تنظر قضية الله تعالى دخل العالم خارج هذا أطم وأشنع وأعظم يعني كفر النزندقة وعلى الله تعالى صار ما حدث صار, صار ما حدث لما يقول الله دخل العالم خارجه صار ما حدث صار عدما فقط صار منتنعا تعال الله ذلك علوا كبيرا هذا كلام القرانة عليك في الصفدية الأول 64 و 200 ولهذا ما قالت الإنكار العلول يعني هي مقالة في غاية الشلاعة ولهذا الجهمية الزنادقة كما بيّن الشيخ بيانتهم الجهمية لشلاعة مقالتهم ما كان يظهرونها ما يظهرون إيش إنكار العلوم لأنها زندقة ظاهرة أو كما يقال زندقة فجة نعم كان يظهرون إنكار الرؤية لكن انكار العلوم ما كانوا إيش يظهرونها بل كان يكتبون حتى اتسع امر البدع فصار هذا الأمر ظاهرا والله المستعب ذكر عندك الأوجه الأربعة لهم يعني هنا قال عندك هنا يقولون لاحظ تناقض يقول الله تعالى هو, هو هو في العالم ويس هو فيه دائما الجعبية التناقض الصريح الواضح البيّن هو ديدنا مثل ما لم يقول الله تعالى لا داخل على ولا خارج أو يقول الله تعالى إيش حي ولا ميت الجعبية المحظة هذا من التناقض الذي عرفوا به يقولون هو في العالم وين ايش هو الفنتر او هو العالم وليس اي يعني تناقض هذا القول الاول القول الثاني نفس الوجود الله هو, هو الوجود الله هو, هو الله عظيم او النفي هذا القول الثالث يقول ليس في العالم ولا خارج الان او هات الرابع كان في باب قال في كل مكان وإذا كان في باب النظر قال أنه لا داخل عالم أنا خالد قال أو يدينون بالإثبات في وبالنفي في حال إذا غلب على حدي حقله قال له النظر غلب النفي وإذا غلب عليه نجو العبادة رجح الإثبات للإثبات الله تعالى في كل مكان هنا لما قال الله وقد رأيت منهم من كتبهم وسمعت منهم لا أعلم شيخ رأيت وقرأ. وسمه وكل هذا الشيخ رحمه الله لما تت... يعني في في من كتبه يعني الشيخ ابتلى بهؤلاء المراحل والشيخ له يعني مخاطبات ومناظرات مع هؤلاء ونظرهم واودى بسببهم وكمان ذكر الشيخ ابن عربي في... في في ذكر الشافعي في كتبه وايضا ذكر في ترجمته ان هؤلاء من من, من... من نفودهم و... وما لهم مشوكه انهم شكوه الى الدوله اكثر قالوا شكوه ايش الى الدوله وقالوا يطعن في الاولياء وشرع حم الله مناظرات بهذا كثيره من, من من ذلك مثلا ان يناظرهم ويعني اقام عليه حجه من خلال المنطق الذي يعني يتمسكون به اللي هم اتباع ابن سبعين ونحو من دعاس الوجود فكان لما قالوا في كل مكان وان مثلا ابن هده والله وسبحانه والله تعالى له كلمه قالهم الشيخ رحمه الله هذا الوجود المطلق لانه بنقول الله تعالى هو الوجود المطلق صح كما سالي ما قال هنا كلمة الوجود المطلق لان انتم مسكون في على الوجود المطلق من المعلوم عند المناطق وانتم تحتجو بالمنطق ان الوجود المطلق اي رهوه في الاذهان يعني كلمه الوجود المطلق تساوي الوجود المجرد عن كل شيء مطلق يعني أنه ينفى كل وصف مثل ما هذا وجود مطلق ما يكون وجود في الخارج إلا إذا قيرت وخصصه أبسط أقول الله نقصد ذي العزيز أقصد الثلاث أما أنكم تقولون عن فعاله هو وجود المطلق فالوجود المطلق هذا معناه أنه يش الوجود المجرد عن كل صفح وما دام أنك تقول على أن هذا الكون هو الله والله تعالى هو لديه المطلق فالوجد المطلق هذا إيش؟ ليس في الخارج وإنما هو إيش؟ في الأدهاء فأسقط هايديه هذه مناظرة ذكر الشيخ رحمه الله في الصفادية الأول ستة تسعين ومعتين والشيخ قابل أحد الشيوخ هؤلاء القوم الشيخ كان يحرض رحمه الله عن جهد بسبب الله عن قتال التتار فقابل أحد هؤلاء الشيوخ يعني الشيخ يعني يدعوه لأن يجاعد بسبب الله فهذا الأحمق يعني يغرض ويحرض على الجهاد فهذا الشيخ الضان يقول اغادر الله يعني باعتبار ايش ان الخالق والمخلوق يبو يقول, يقول تبين اغادر الله تتارهم الله فطبعا هذه حراقه لان اصلا لما يقول اغادر الله ايضا انت ايضا ايش على مذهبه ايوه انا أي فهمت الان على مذهبك انت يعني انت الله ايوه ولهذا قال الشيوخ يعني هم شركوا الله آه. هذا بعض ردود الشيخ هذا والمقصود من الشيخ يعني جعلها وهذه توبيلك يعني ان ندين الله جعل عصومه لين احد يقول وجود واحد وان الله هو العبد والعبد هو الرب هذا اللي قاله يعني الحمد يعني يعني يعني ليست مجدود على انك تجدها مأمورة أو لكن في زمن ابن ثيمية كانت مشهورة وكان الشخص وهي أشهر المحل كبير عبد لي أشهر المحل فنحمد الله تعالى أن حيأ من أمثال هؤلاء العم الربانيين الذين كانوا سببا في حفظ دين الله العالى ورحم الله شيخ الإسلام عندما كان يقول وعند وجود المرتدين لا بد من وجود المحبين عندما يجد المرتد عن دين من أمثال هؤلاء الزنادق وإتباع الدجال الذين يقولون ان ان المدجله لو قال الله لكان مصيبا عندما يجل هؤلاء الزنادقه المرتد يوجد المحبين المجاهدين الذين يجاهدون هؤلاء الزنادقه طيب هكذا ايضا يعني نحتاج الى جالب الانكسار والاخبات لما يقول الشيخ فمن الله عليه باتباع سنننا هكذا المؤمن ينكم فضل الله تعالى عليه وان الله تعالى هو المدع والحمد لله الذي هدانا لهذا الله كنا لنهتدي لولا الهدان الله قال الشيخ رحمه الله قال وهذا التناقم في إثبات هذا الموجود الذي ليس بخارج العالم ولا الذي ترده فطرة يعني الآن يقول الشيخ رحمه الله أن عنده الآن الفطرة أن الله تعالى في العلوم لم يقول لا دخل على من خارجه يعني هذا مضاد لفطرة ايضا هو مضاد للفطره الاصليه اللي في الانسان الانسان فطر على ايش ان ان رفعنا مضاد لهذه الفطره وتلك لاحظوا يقول الذي ترده فطره وشهوده معقوله غير ما في فطره بالاقرار بصانع فوق العالم فان هذا اقرار الفطره بالحق المعروف وش الحق المعروف ان رفعنا ايش فوق العالم وذاك انكار الفطره بالباطل المنكر وذلك الذي هو نخص انكار الفطرة بالباطل المنكر ما الباطل المنكر هنا في هذا انه لا داخل عالم ولا خائجه اذا حتى اضطح لنا العبارة فيما يبدو هكذا فان هذا اقرار الفطرة بالحق المعروف الحق المعروف ان الله في الاجب وقال عالم وذلك هو ما سبق وذلك انكار الفطرة بالباطل المنكر وأن فطرة يعني تنكر هذا الباطل اللي هو أنه لا يدخل ألوى الخارج ومن هذا الباب ما ذكره محمد بن طاهر المقدسي في شكايته معروفة أن الشيخ أبا جأفر الهمداني حضر مرة والأستاذ أبو المعالي يذكر على المنبري كان الله ولا عرش ونفى الاستواء على ما عرف من قوله وإن كان في آخر عمره رجع عن هذه العقيدة ومات على دينه أمه وعجائزني سابق قال فقال الشيخ أبو جعفر يا أستاذ دعنا من ذكر العرش يعني لأن ذلك إنما جاء في السمعي أخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه معنا يطلب العلو ولا يلتفت يمنة ولا يسر فكيف ننفع هذه الضرورة عن قلوبنا وصرخ أبو المعالي وضع يده على رأسه وقال حيرني الحمداني أو كما قال ونزل فهذا الشيخ تكلم بلسان جميع بني آدم فأخبر أن الع أخذ من جهة الشرع وخبر الكتاب والسنة بخلاف الإقرار بعلو الله على خلق من غير تعيين عرش ولا استواء هذا أمر فطري ضروري نجده في قلوبنا نحن وجميع من يدعو الله تعالى فكيف ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا والجارية التي قال له النبي صلى الله عليه وسلم أين الله قالت في السماء قال أفقها فإنها مؤمنة جارية أعجمية أرأيت من فقهها, أرأيت من فقهها وأخ وأخبرها <تصفيق> رأيتها وجب لها ما غيره من التثبين هي يدونها الله على الله رأيتها من فقهها كذا على لك كان نوع من الاستفهام يريد به رأيت من فقهها وأخبرها بما ذكرته وإنما, أخبر وإنما أخبرت عن الثقرة التي فطرها الله تعالى عليها وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وشهد لها بالإيمان فليتأمل العاقل ذلك يجده هاديا له على معرفة ربه والإقرار به كما ينبغي لا ما أحدثه المتعمقون والمتشدقون مما سول له الشيطان وأملأ لهم ومن أمثلة ذلك أن الذين نبسوا أن الذين لبسوا الكلام بالفلسفة من أكابر المتكلمين تجدهم يعدون من الأسرار المصونة والعلوم المخزونة ما إذا تدبره من له أدنى عقل ودين وجد فيه من الجهل والضلال ما لم يكن يظن أنه يقع فيه هؤلاء حتى قد يكذب بصدور ذلك عنهم مثل تفسير حديث المعراج الذي ألفه أبو عبد الله الرازل الذي احتذى فيه حلو بن سيناء وعين قضاة الهمداني فإنه روى حديث المعراج بسياق طويل أكثر لضبطه الهمداني اين قبوات الحمداني مثال يعني وش يضرب يعني هو, هو في صور جوائي كل الحمداني اقول في صور جوائي من الحمداني يعني في, في, في هو فيه القبيله القبيله بالدال بالدال؟ القبيلة بتدل ولا بتدل القبيله بلد طيب صبر فانه روى حديث المعراج بسياق طويل واسماء غاميه وترتيب لا يوجد في شيء من كتب المسلمين لا في الاحاديث الصحيحه ولا الحسنه ولا الضعيفه المرويه عند اهل العلم وانما وضعه بعض السؤال وفروقيه او بعض الشياطين الواعظه او بعض الضنادقه مما انهم على الجهل بحديث المعراج الموجود في كتب الحديث والتفسير والسيره وعد وعدوله عما يوجد في هذه الكتب إلى ما لم يسمع ما لم يسمع من عالم ما من عالم ولا يوجد في اثاره من علم فسره بتسير الصابعة في الضالة المنجمين وجعل معراج الرسولي ترقيه بفكره إلى الأفلاك وأن الأنبياء الذين رأاهم هم الكواكب فآدم هو كمر إدريس هو الشمس والأنهار الأربعة هي العناصر الأربعة وإنه عرف الواجب المطلق ثم إنه يعظم ذلك ويجعله من الأسرار والمعارف التي يجب صونه عن أفهام المؤمنين وعلمائهم حتى إن طائفة ممن كانوا يعظمونه لما رأوا ذلك تعجبوا منه غاية التعجب ودعا بعض المتعصبين له يدفع ذلك حتى أره النصفة بخط بعض المشائس المعروفين الخبيرين بحاله وكذلك تبه في ظمن كتابه الذي سماه المطالب العالية وجمع فيه عامة آراء الفلاتيغة والمتكلمين طيب قصة أبي جعفر الحمداني مرت بها وكل المؤلف رحمه هنا ذكر عدة روايات لها في بيات تنبيس الجميل الجزء الأول صباحة 51 Allah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 summer <laughs> طريقه الشيخ الجناب على هذه الحكايه ما جاء في بنت الجزاميه يقول يقول يعني ان الشيخ اللي هو الحمداني يقول ان رد على الجويني ما تذكره من الحجج النظريه لا تنتف بها لا تندفع به هذه الضروره فيها فطلب طلب يعلو عند الجويني لا تندفع به هذه الضرورة التي هي ضرورة في القصط المستلزم للضرورة في العلم الضرورة في القصط المستلزم للضرورة في العلم كل أسنان يقصد الله فهذا يتعلق بالإرادة والقصد وهذا يعني الشيخ يستلزم إيش؟ العلم فهذا يعني يستلزم العلم بيعني نعم يستلزم العلم بإن الله تعالى إيش؟ أن الله تعالى نعم نحن أن الله تعالى فوق سبحانه وتعالى فعلم الجوين فعلم الجوين أنها معارضة صحيحة معارضة الهمداني فالآن عندنا كما عبر الشيخ عندنا نظري وعندنا ضروري الضروري ما قال عائلهم قطع الله أن نتجه الحمد وأن نتجه الحمد وأن نتجه الجوين فهنا الآن جاء التعارض ما الذي يقدم نعم اكيد قدم الضروري الضروري والضروريه بممر بنا هي هي, هي الأصل في ايش في في في, في, في النظريات هكذا في بيت جميل الاول 54 او حدث الجاريه واضح يا هذا فهي جاريه عجميه ومع ذلك كانت ايش قامت على السبق فهي لعبد الاجاره كده ايثم فقعها واخبرها بما ذكرته اما ما في سابقه تعليم ولا سابقه فق قلنا هذا امر فطري ضروري وجبي نكون فنتامل عاقل ذلك يجيد وهاديا لو هذا الاسترب من الغرض ما يحدث المتعمقون المتشدقون مما سول لهم الشيطان وأمره. ذكر عندك امثله على الذي سوله الشيطان مثلا مثل لك ايش كتبه الرازي ثم مثل في ابي حامد الغزالي فهنا ا بحثنا الرازي يعني لما فسر حديث المعراج طب حديث المعراج يعني حديث المعراج من ادله الدلائل الدلائل أد أد أد على تفسير العلوم هذه يعني تجد الهؤلاء لا يثبتون العلوم والذي يدل على حديث المعراج يمكن ما قال جويل المعروفه يقول ان مقام النبي صلى الله لما ارجب الى السماء هذا المقام الرفيع الشريف وقام هناك مقامش يونس عليه السلام لما كان يش في بطن يقول كلهما يش على حد سواء لاحظوا الضلال وزندقة نرجع إلى كلام المؤلف رحمه الله فهنا من زندقة الفخر الرازي أنه فسر حديث المعراج على طريقة الصابئة عباد الكواكف الحديث واضح أنه عليه السلام لما سمع هذا إدريس هذا إيسى فلم ياتي هؤلاء الانبياء علم يجعلهم ماذا يجعلهم كواكب مثل ما فيجعل ادم هو القدر ويدريج هو الشمس هذا هذا نوع من الزندقه والعبث بالنصوص الشرعيه ولهذا الشيخ ابن ما قالنا في يعني, قال يعني في الرد على الغالي قالوا من العجب أن هذا الفخر المحادي لله ورسوله لابد تكون هذه المسألة واضحة لأن كديماً لطلبة العلمي يعني يعتنب بالرازي من جهة أصول الفقه لكن ينبغي أن يعمل ضلال الرجل ولا معلم الاندفاع بيش بما بي بي عنده من حق الصحاب قالوا من عجب أن هذا الفخر المحاذن لا رسولي عمد إلى الأخبار المستفيدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدح فيها قدحاً يشبه قدحاً زنادقة ثم يحتج بالنقل عن أبي معشر ابن معشر البلخي ابي معشر البلخي المؤمن بالجبث والطاوغ يتجده يعني, يعني يقرا من الحديث ثم يعول على من يعول على ابي معشر البلخي ابو معشر البلخي هذا كان السمة ثم, ثم ارتد وصار يعني يعبد القمر ويعبد الشمس صار عادي هذا ذكر الشافعي في المستجميه 68 ولهذا ابن الصلاح رحمه الله المحدث لما بلغ مقالة الرازي لما كان يطعب في دلائل النصوص ويقول أن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين لعنى أبن الصلاح لعنى الرازي وقال هذا تعطيل للإسلام هذا تعطيل للإسلام ولهذا الشر هذا العبارة مشهورة أن مقالة الرازي أن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين وأن خبر حديث يفيد اليقين الزنده في قضيه تفسير الحديث الراي التفسير الصابيه يتحدث عن الشيخ في في بياته السجنيه في السادس 36 وفي الثامن 36 100 الثامن 36 100 والسادس 36 300 وقال الشيخ رحمه الله في في في هذا الموطن أن قضية هذا التسفير الصابعي والتسفير هذا الباطني يقول هذه الأمور تلقاها من زنادقة الفلاسفة الجهال بالمعقول والمنقوم وهي عندهم من أسرار الحقائق كما يدعي ذلك القرامضة والرافضة فلاحظ هي زندقة لكن هي زندقة يعني فيها كثمان وطبيعي لأن هذه زندقة فجة كما نقول واحد يأتي حديثي ذكر إدريس والآدم لك آدم المراد به القمر اي زندقه يعني ظاهره فدعم الزندقه الظاهره يقترن بها ما ليش الكتمان فتجد الطائفه كل ما زاد ضلالها وزندقتها وكفرها كل ما كان ايش احرص على الكتمان فاما اهل السنه لا اهل السنه البلاغ والبيان وتدبير ما عندهم اسرار يكتمونها كما تجد عند فلا عقبه الباطنيه الدروز النصيريه الاسماعيليه هؤلاء هم اعظم الناس كفرا اكثم من اليهود فكل دين يضل على ما يسمونه بالاسر هنا وكذا يعني, يعني كلما زادت الطائفة ضلالا وزندقه كلما ينحرص على العيش على اثمان ضلالهم طيب تفضل شيخ وتجد أبا حامز الغزال مع أن له من العلم بالثقه والتصوف والكلام الأصول وغير ذلك مع الزهر والعبادة وحسن القصد وتبحري في العلم الإسلامية أكثر من أولئك يذكر في كتاب الأربعين ونحوه كتابه كتاب المظنون به على غير آله وإذا طلبت ذلك الكتاب واعتقدت فيه أسرار الحقائق وغاية المطالب وجدته قول الصابئة المتفلسفة بعينه قد غيرت عباراتهم وترتيباتهم ومن لم يعلم حقائق مقالات العباد ومقالات أهل الميلة يعتقد أن ذاك هو السر الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم و بكر وأنه هو الذي يطلع عليه المكاشفون, المكاشفون من الذين أدركوا الحقائق بنور إلهي فإن أبا كثيرا ما يحلو في على ذلك النور الإلهي وعلى ما يعتقد أنه يوجد للصوفية والعباد برياضتهم وديانتهم من إدراك الحقائق القشفها لهم حتى يزن بذلك ما ورد به الشرع وسبق ذلك أنه كان قد علم بذكائه وصدق طلبه ما في طريق المتكلمين والمتفلسفة من الاضطراب وأتاه الله إيمانا مجملا كما أخبر به عن نفسه وصار يتشوف إلى تفصيل الجملة فيجد في كلام المشائف والصوفية ما هو أقرب إلى الحق وأولى بالتحقيق من كلام الفلاسفة والمتكلمين والأمر كما وجده لكن لم يبلغ من الميراث النبوي الذي عند خاصة الأمة من العلوم والأحوال وما وصل إليه السابقون الأولون من العلم والعبادة حتى نالوا من المكاشفات العلمية والمعاملات العبادية ما لم ينال أولئك فصار يعتقد أن تفصيل تلك الجملة يحصل بمجرد تلك الطريق حيث, حيث لم يكن عنده طريق غيرها لانسداد الطريقة الخاصة السنية النبوية عنه بما كان عندهم من قلة العلم بها ومن الشبهات التي تقلدها عن المتفنسفة والمتتلمين حتى حالوا بها بينه وبين طريق تلك الطريقة ولهذا كان كثير الذم لهذه الحوائل لطريقة العلم وإنما ذاك العلم الذي صلكه والذي حجب به, حجب به عن حقيقة المتابعة للرسالة وليس هو بعلم وإنما هو عقائد فنسفية وكلامية كما قال السلف العلم بالكلام هو الجهل وكما قال أبو يوسف من طلب العلم بالكلام تسندق ولهذا صار طائفة من من يرى فضيلته وديانته ويدفعون وجود هذه الكتب عنه حتى كان الفقيه أبو محمد بن عبد السلام فيما علاقه عنه ينكر أن يكون بداية الهداية من تصنيفه ويقول إنما هو تقول عليه مع أن هذه الكتب تقولها أضعاف مردودها والمردود منها أمور مجملة وليس فيها عقائد ولا أصول الدين طيب عفوا الكلام على أبي حامد غزاني يقول شيخ الإسلام يعطيك, يعني يعطيك خلاصات وكلام في غايه التحقيق والتحرير وان الغزالي رحمه الله وحفظه الله عنه مؤلفاته لا تكاد يعني تفصح كثره وعبد الرحمن عبد الرحمن البدوي الا كتاب اسمه مؤلفات الغزالي مجرد ايش يسرد عناوين كتب الغزالي وطبعاتها ومصادر الكتاب وخلاص يعني من 50 صفحه كله مجرد ايش عناوين اشوفكم بالكشاف او بسمونه ب بمبلغرافية فمؤلفاتها كثيرة جدا هنا يعني أبو حافظ طبعا لا يسوى بالراضي ويأذى قال نفس الشيخ يعني له من العلم معروف كلامه في وهذا لا تجد طبعا الراضي مع الزهد والعبادة وبالتوحور في العلم اسلامية لكن يبقى أنه فعلا أن خلاصا أن الغزالي مر بمراحل كثيرة جرب المرض بأضع مراحل كما ذكر في كتابه المنقذ من الضلال يعني سلك المسلك الباطني وسلك المسلك الفنسفي وسلك المسلك الكلامي وكلها لم يددها إلى الضلال الحيرة ثم استقر مقامه على المقام بكشف وتصوف وكان كما الحصي كلام الشيخ لم يكن خبيراً بمذهب السلف وإنما كان يعني آمن بذلك إماماً مجملاً ومات ايها وصايا البخاري على صدري كما من ربي فتجد ان ان في هذا الاضطراب وتجد انه ياتي الكلام الفلاسفه الذي وزندقه ضلال لكن عن حسنيه ياتي بهذا الكلام ويعبد عنه بالعبارات الاسلاميه كما ذكر الشيخ في غير موطن يعني هي هي هي فلسفه الزنادقه لكن ايش يكسوها ايش بعبارات اسلاميه ولذلك قال المواطن أن كلام المشايخ يجعلكم اليهود والنصارى بل كلام مجد العرب الوثنيين خير من كلام الغزالي في بعض المواضع هنا لما لاحظ ايضا ان هذه الزندقه ايضا يعني يجعلونا من باب الاسر وعلم الباطن واحتجون بهذا الاثر اللي قال لك ايش فان هذا وسل بكره بنسله ومع البكر وهذا حديث يعني احتجون به وحديث حديث مكذوب ويعني يقولون ان, ان, ان, ان, يقول أن عمر يقول كان النبي سلم يخاطب صديق كنت كالزنجي بينهما هذا كذب وافتراء ذكر الشيخ في مواطنة متعددة في الفتاة الحادي عشر 78 وتسعة ومئة وثماني سبتين ومئة وهذا كل يحتاجونه من أجل ماذا من أجل يعني ابطان الظاهر من أجل أن يبطلوا النصوص ومعانيها الصحيحة ومن أجل ترويج علم الأسرار وما يتعلق بعلم الباطل هنا قال أن أبي حامد كثيرا ما يحين في كتبه على ذلك النور الالهي وعلى إلى آخره هنا كلمة النور الالهي هو له كتاب ربما ينسوا مشكلة الأنوار طبعا نزل الشيخ رحم الله انتقد الغزال في عدة مواطن لكن من, من, من أهم الكتب وهو السبعينية اللي طبع بناء بغض مرتاد ففي نقد كثير لكلام غزالي وعندك أيضاً في الصفدية أيضاً في مواطن وفي الصهانية في آخرها هذه تقريباً أهم والنبوات في مواطن للنبوات أيضاً رد على أبي حامل هنا بسأث النور اللهي يعني كتاب مشكات الأنوار كما يقول لها هو كالعنصر إن صار هو الأساس لمذهب الاتحادية أن يقوم بالنطالة في كل مكان طبعا هو ما قال لكن لحظة الغزال ما قال هذا من هو تجده يكفل من قال بأنه حالي في كل مكان لكن الكتاب فيهم العبارات والتقريرات ما اتخار فعلا عنصرا وأساسا لمذهب الاتحادية فهو يقول يأذي لما يأتي شملة على النور فيقول النور له الله هو الوجود لما يقول النور هو الوجود هذا هو القلب بيحتم ذلك النور اللي هو الله هو الوجود هذا الوجود المخلوق هذا يعني هو قول به بوحدة هكذا سبعينية 98 و 100 وجائزا للأصمانية 51 و 600 الصلاة. طيب خمس دقائق انتهى طيب, طيب نقرح هذا لك إن شاء الله في درسنا القرآن بالله التوفيق وصلى الله وسلم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 مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغصوب عليهم ولا الضال عما تساءلون عن النبي العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون فلم نجعل الأرض مهادا أَقَلَقْنَا لَيْلَكُمْ أَسْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَشَعَّنَّا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَدَلَّيْنَا شَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وهاجا وأنزلنا من المحفرات ماء فجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم البحر كان ميقاتا يوم ينفق بالصور كتأكون أفواجا فَأَوْقَيْتَ حَاجِسَ مَا وَفَكَ لَكَ بَوَابًا وَسَيَّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا إِنَّ جَهَنَّمَ لَمَكَانٌ اصْمِرّ صَابًا لِاصْطَاقِينَ مَا لا يبوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حنيما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يردون حسابا وكذبوا بآياتنا حسابا وكل شيء أحصيناه كتابا فدوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا الله احمد احمد احمد I love what stuff I love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 غير المغضوب عليهم ولا الضامن آمين إن للمستقين مفازا حزائق وأعنادا وكواعدا سرابا وكأسا بها لا يسمع لديها لغوا ولا كزابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا زوما يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أدن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربي مآبا إنا أنذرناكم عبادا وقريدا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا الله سمع الله لمن حمده